وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعاني فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحاني انظر حولك لترى عجب العجاب كم رأينا رؤوسا تهتز على أصوات المدامير كم رأينا أجسادا تهتز على نغمات الألحان الرجال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 وعالم من علماء القرآن قال عبد الله بن عمر هو والله الغناء وكذا قال الحسن البصري وغيره وغيره من العلماء قال الله أيضا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا قال ابن عباس هو الغناء بالشميرية أسمدي لنا يعني غني لنا وابن عباس خبر الأمة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 أصبح بسببه على الأرض بعد المطارق والحشايا وكم من معافى تعرض له فأمس وقد حلت به أنواع البلايا فسلدى خبرة ينبيك عنه لتعلم كم من خبايا ورزايا وحاذب إن سنت فيه سهاما مريشة بأهداب المنايا إذا ما خلطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا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 إذا الشمس كُوِّرت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سُيرت، وإذا العشار عُطِلت، وإذا الوحوش حُشرت، وإذا البحار سُجِرت، وإذا النفوس زُوجت، وإذا الموؤودة سُئلت، بأي ذنب قُتِلت، حتى بلق، وإذا الصحف نُشرت، قال فجعل الرجل يبكي بكاءً شديداً، فقال يا جارية إذهبي، فأنت حرة لوجه الله.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 ولعله مع الموت في سكرات كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا يقولوا حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم اسكاته ثم أخذنا نردد على الشاب